بوك تو سبتن دسمت سبتن وسبعون سبعة وسبعون كوتكوا بمطوت تريس إبداء الأسباب ثلاثة إبداء الأسباب ثلاثة. كابيتس يوس لماذا انت لا تأكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته مان يا سامازينا يجب أن انقص وزني يجب ان انقص وزني اسنادو يو مان لا أكلها؟ لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني كابيتس لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره مانفيل يابراوتس ما زال علي ان اسافر ما ذا عليّ أن أسافر است النظر يمن لا أشرها لأني لا يزال علي أن أسافر لا أشرها لأني لا زال عّ أن أسافر ك النظر كافه لماذا أنت لا تشرب القهة؟ Limeda entele t-shrab elkahwa ta ir augsta. Hija berida. Hija berida. to nedzeru jo tā ir augsta. Le es rabuha li enaha berida. Le es rabuha li berida. Kāpēc tu nedzer teju? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ ما سكر؟ ما عندي سكر. لا اشربه لاني ما سكر. لا اشربها لاني ما عندي سكر. اد لماذا أنت لا تشرب الشربعة لماذا أنت لا تش الشة است ن الصوت لم أطلبها لم أطلبها استاد الصوت لا أشها لأني لم أطلبها لا أشرها؟ لأني لم أطلبها كابتجوز نادت قالوا لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ إس أسمو فيجتاريت أنا نباتي أنا نباتي إستو نادو جو أسمو فيجتاريت لا أكله لأني نباتي لا أكله لأني نباتي